حين تحررت صفية من الكتاب المقدس أصر دحية على الاحتفاظ بأميرة النظير صفية بنت الخائن حيي بن أخطب فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم بها ما أراد فتنازل عنها فتوجه صلى الله عليه وسلم إلى تلك الأميرة وهو يشعر بحقدها عليه ومرارتها مما هي فيه وحزنها على أبيها وزوجها وقومها فلم يعنفها بل بدأ بسؤالها بلط. عن تلك الخضرة التي تستدير حول عينها فقال صلى الله عليه وسلم ما هذه الخضرة بعينك فقالت كان رأسي في حجر ابن أبي حقيق وأنا نائمة فرأيت كأن قمرا وقع في حجري فقلت لزوجي إني رأيت فيما يرى النائم قمرا وقع في حجري فلطمني وقال تريدين ملك يثرب وتصف مشاعرها تلك اللحظات فتقول ما كان أبغض إلي من رسول الله قتل أبي وزوجي كان هذا السؤال اللطيف عن تلك الكدمة مقدمة للدخول إلى عقل وروح تلك الفتاة التي أعماها حقد الحاخامات وكتابهم المقدس عن التفكير وقبول الحق فالمرأة اليهودية والنصرانية معزولة بحسب الكتاب المقدس عن التعاطي مع العلم ليس من حقها أن تتحدث في الكنائس والكنس ولا أن تسأل حاخاما أو قسا بنفسها وإن أرادت سألت زوجها وزوجها يسأل الحاخامات أو القساوسه. ثم ينقل لها الإجابة إن كان أمينا المرأة بحسب الكتاب المقدس تعزل عن المنزل مدة نصف شهر منها سبعة أيام لحيضها وسبعة أيام تكفيرا عن حيضها تعزل لأنها تنجس كل شيء تمسه بشراً كان أو حيواناً أو جمادا، المرأة في الكتاب المقدس تورث أي إنه إذا مات زوجها تكون رغما عنها لأخيه وأشياء وأشياء كانت تخلق صفية لكن لا حيلة لها وفجأة وجدت نفسها أمام عدوها محمد صلى الله عليه وسلم الذي لاطفها بسؤالها عن إصابتها ثم لاطفها أكثر فبدأ يعتذر لها عن سبب ما جرى لها فهو ليس السبب وحاخاماتها هم من ناصبه العداوة وخانوه وحاولوا قتله صلى الله عليه وسلم وقاتلوه وحاصروه وخططوا لمحو دين الله ودولة الإسلام وسمهم في جوفه الآن ظل صلى الله عليه وسلم يعتذر لها ويعتذر حتى قالت صفية فما زال يعتذر إلي ويقول يا صفية إن أباك ألب علي العرب وفعل وفعل حتى ذهب ذاك من نفسي أفاقت صفيّة على حقيقة قومها المره، وتحرر عقلها من ثقافة التلقين وغلص الأعداء في الرؤوس دون مبرر، فإذا هي أمام أرحم الناس وألطفهم وأرقهم، ثم توهجت رحمته فأعتقها مرقها. ثم ملك قلبها حين عرض عليها أن تلحق بأهلها